مَنْ كَانَ يريد الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ مَثْوًى مَّذْمُومًا مدحورا.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 انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مزموما مخدولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 সঙ্গে আল্লাহ হুনে মান হামিদা Long what I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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا وليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان من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 আল্লাহ শুনি মেন হামিদা আমি মোহাম্মদ বদ্রুদ্দানী আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা আল্লাহর কলাম আন বুঝতে চান সহায়ক হিসাবে ওর আন হবে। এই বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে রেলুমুলকোর আন শিরোনামে রেলুমুলকোর আন সিরিজ শুনতে ও দেখতে भलो भाव बुझ्वार की ज्ञान रखा जरूरी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 সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে বাংলায় কোরআন একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয়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 शाइ अब्दुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसा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 تَسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيْهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا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 قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أو حَدِيدًا أو خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةَ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثَمَّ إِلَّا قَلِيلًا الله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 بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا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 وعذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا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 ريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا الله أكبر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 إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلق تطينا قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لان اخرتني الى يوم القيامه لان اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته إلا قليلا ولا اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم مجزاؤكم فان جهنم مجزاؤكم جزاء ام موفورا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 فلما نجاكم إلى البر أعرفتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا, أو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم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 انه على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوما ندعو كل اناس بايمانهم وَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ بَصِيرًا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ আল্লাহ আল্লাহ ওয়া কামর থেকে কার মাধ্যমে অহের মাধ্যমে চাতাকে তাকে বলতে বলা হয় তিনি তাই বলে থাকেন তো সোল্লা তাল্লাম যে জন্য ব্যবহার করছেন সেজন্য জাহাঙ্গীর इतिबृत्ति विश्वमयर क्रम विकास मंगलवार और शनिवार रत आठट्रचार सकाल साढ़े छंग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 ममिन बानदार निजेटी क्ष के इसलमी रंगे रंजित कर जीवन रंग धनु प्रति मंगलवार रत दस टाय पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े आठ टेल देस टी बांगल्